اذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف اذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان يبر بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط ان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 إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابٌ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَا وَحُسْنَ مَآبٌ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 ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد انه اواب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 أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهلا ومثلهم معهم رَحْمَةً منا وذكرى لِأُولِي الْأَلْبَابِ وخذ بيدك ضِغْثًا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب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 وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لحسن مَآبٍ جَنَّاتِ عَدْنٍ مَفْتُوحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف اتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد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 قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين